بسم الله الرحمن الرحيم ألف <سؤال> لا أمر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العديد الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض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 قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تخدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 إِشَاءُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَسُولِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الْضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَتْبَرُوا إِنَّكُنَّ لَتُمْتَبَعَ فَهَلْ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءً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 وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دأوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي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 قُلْ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم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 وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفاو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أن نعبد الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّنَا أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَتَّبِعْ لِي فَإِنَّهُ مِنِّي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 ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ سَمْعًا وَإِسْمَاعًا إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ممطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأبتدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجبد عوتك ونتبع الرسل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 سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إِنَّ اللَّهَ سريع الحساب هذا بلاغ لِيُنْذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ